الذيينَه جَروا وَأخرجُين ذَارهِم وَُودوا في سَبيلي وَقاتَلُ وَقُتِلُ لَكَفسًِا نَعَنهُسيَ آاتِهم وَلَ أُدَخِلًَا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن التواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابعوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون